ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكره فمن شما أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة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 ان صببنا الماء صبّا ثم شققنا الارض شطّا فانبتنا فيها حبّا وعنبًا وقضبان وزيتونًا ونخلًا وحدايقًا غُلبا وفاكهةً وأبًا متاعًا لكم ولانعامكم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 وطاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة